تَجْعَلُونَهُ قَرَطِيصَةً بِدُونِهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ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 والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون، ومن أظلم من من؟ تَوَرَّعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْذِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ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 تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ النَّافِرَ دَكَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ مَرَّتْ وَتَرَكْتُم وَرَأَهُ هُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ